أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمننكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الاعراب اشد كفره ونفاقه واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعرام من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن الاعرام من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الوصول انا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم واعد لهم جنه تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردو الى عذاب عظيم وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَطَأُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا رَأْسُ اللَّهِ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَمَن يَعْمَلْ فَشَرَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُنْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ولضوان خير أم من أسس مَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَسَامُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْهُ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِنَّا أَنْتَ قَدْ طَرَقْتَ نُورَهُمْ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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحاملون السائحون الروحيون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وَمَشْرِينُ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا أُولِي خَمٍّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَإِنَّمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرُّؤًا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَوْاهًا حَلِيمًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 فِصَاعَةَ الْعُصْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَزِغُ كُلُّ بَطَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَّ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّمْ يَج آمِنَنَّ اللَّهَ إِلَّا إِلَيْهِ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 ثان وكما انهم لا يصيبهم وئم ولا نصب ولا بخمصه ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطعون ولا يطؤون منطق اي غيب الكفار ولا ينالون من عذبهم نيلا الا كتب لهم به عملا صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين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 طائفة لي تتفقوا في الدين وليُنذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجلو فيكم ظلمه واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ماؤنسن صورة فمنهم من يقول أيكم زادتها هذه إيمانا فاما الذين امنوا فزادهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مروه او مروتين او مروتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنتنت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من اهل ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فياتولوا فقل حسبي الله لا اله الا انه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فلان امرا تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى جن منهم ان انذر الناس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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجلهم بالخير لقضي اليهم اجلهم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 كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا هَلَكُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا غَالِكَ لَنَجْلِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ نَجْعَلَنَّكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ من بَعْدَهُمْ لننظر كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ قَائِلُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ رِقًا أَنَأْتِي مُقْرَآناً غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ طِينِ قَائ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَنَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ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 <تنبؤون> اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ಸುಮಹ ನೋ عَمَّا يُشْرِكُونَ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختنفوا ولولا كلمة سبقت من وبك نقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آيات من وبه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعض غرواء مسر فتم اذا لهم مكر في اياتنا قل لله اسرع مكرا ان رسلنا يكتمون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم مرح طيبه وفنحوا بها جاءتها ريح ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا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 إلينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختنط به, فاختنط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَالَّذِينَ يَرْجُونَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَمْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرًا وَلَا يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 هُنَالِكَ تَبَيَّنُ لِكُلِّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ من الميت, ويخرج الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ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 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَنَنَا إِنْ نَغُنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الذي, الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كِتَابٍ لَّعَلَّ فِيهِ مَرُوا بِالْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ಮನಿಷ್ಟು ನಿಲ್ ಹಿ ತುಮ ಸಾರೀನ್ وَلَكِنْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ تَرَى كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَكُلٌّ عَمَلٍ وَلَكُم عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَأَمَّا بُرْيَانَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة وصول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصط وهم لا يغلمون ويقولون متى هذا الوعل إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا أملك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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَلَا تَشْكُرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَجِّ قُلْ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْدُودَاتٌ ۚ فَمَن تَمَاسَكَ مِنْكُمْ فِي الْحَجِّ فَمَا يَضُرُّهُ مِن شَيْءٍ ۚ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ حِمَىٰ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 فَاجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَنَّ آه اللَّهَ أَهَلَّنَ لَكُمْ أَم عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْضِلُ فَضْلَهُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِمَّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْعُنُقِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ وَلَا أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْمَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قُلْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِهَا وَمَنْ يُصَوِّرُ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُل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 قام عليكم مقامي وتذكري وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمع امرهم وشركاءكم وشركاءكم ثم لا يكن اموكم عليكم همتا ثم قضو الي ولا تنظرون فهي توليت فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرتم ان اكون من المسلمين فَكَادَ يحيطون به فلنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأورثنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ فُسُومِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا خَانُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قال موسى اتَهُون لنا الحق مما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا نفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الملك منيا وفي الامر وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فنم جاء السحرة قال لهم موسى انقوا مَاءٌ تُمْنُقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا سَمَجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَ ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو انكرها المجرمون فما امن لموسى الا ذنيه من قومه على خوف من فرعون ومرائه ان يفتنهم وان فرعون على عليم في العرض وانه من المسرفين وقال موسى يا قوم انكم ان كنتم امنتم بالله فعليكم توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا مُيْقَتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا رَبَّنَا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اِمْسَحْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْرَحْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاشْتَدُّوا عَلَى وَشَدُّوا عَلَى خُنُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا عَذَابَ الْأَلِيمِ قَالَ قَدْ أُجيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِهِمْ يَنُوحُ وَعَدْوَىٰ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُمُ الْفَرَكُ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ لَنَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ فَمَنْ أَصْدَقُ قَوْلًا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا نغافلون ولقل بوأنا بني إسرائيل ببوأ صنق ورزق لهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنسلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولا تكونن من الذين كذبوا ميات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يرهول على العذاب الاليم فَأُولَئِكَ كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك نآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقنون ولنظروا مانا في السماوات والأرض وما تغني الأرض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 وَنَـيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن رَّبِّكُمْ فَإِنَّ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأَمِنْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَن أُقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَنعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَيَمْنَعَنَّكَ فِئَةٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَيُحَوِّلِ الْأَمْرَ مِن مَّكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ ۚ ذَٰلِكَ لِلَّهِ تَنعَمُونَ انك اذا من العالمين وايه يمسسك الله بضر فانا كاشف له ادناه وايه يريدك من خير فانا وعده فضلني يصيم به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وَنَاهِي أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعُوا مَا يُوحَى إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم انفلامرا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني نهكم منه نذير وبشير وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا, متاعا حسنا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلٌّ đ لِّي فَضْلٌ فَضْلَهُ وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صنورهم ليستخفوا منه ألا حين يسترشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صلق الله العظيم